سبحان الله عما يشركون وإن يروا كثفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركون فدرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا ذُو نَذِيرٍ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَتَسْبِيحًا بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارًا